بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إِنَّمَا سكرت أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 فَأَسْقِيْنَاكُمْ وَمَا أَمْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ لنحن وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا علمنا المستقدمين منكم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ ربك هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذت المصيحة مشرقيا فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم وأنطرنا حجارة من سجيل إن في ذلك آيات للمتوسمين وإنها لب سبيل إن في ذلك لا يتلى المؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لوالمين فانتقمنا منهم وإنهما لب مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 اللَّهُ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيْنًا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصَدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ